من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه به نستعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص اذا اتضح جميع ما تقدم يظهر ان كل نسبه متقومة بطرفيها على وجه ذو قطع النظر على الطرفين لبطنت وانعدمت وكذل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي <تصفيق> انتهينا في الدرس الماضي من بيان عدة أمور. إلى هنا المفصلين أثبت أثبت أولا أن هناك من الموجودات ما هو في نفسه مستقل وما هو في نفسه ليس بمستقل وإنما يحتاج إلى رابط. وأثبت ايضا أن المعاني المستقلة لو ألقيت مبعثره هكذا مثلا لو قيل بئر وقيل من وقيل دان وقيل دار من دون أن يكون بين هذه المصطلحات أو بين هذه الكلمات عفوا من دون أن يكون بينها رابط فإن هذه الكلمات لا تكون مرتبطه مع بعضها أما إذا وضعنا عليها حروفا أو هيئات ولذلك تربط بين هذه المعامل المستقلة يظهر لك معنى واضح من هذه الممكنة هذا يعني أن المطمئ يريد أن يقول يريد أن يقول أن الحروف روابط والهيئات روابط المعامل حركية سواء كانت ألفاظا أو كانت مثل هذه المعاني الحرفية ليست وجودات مستقلة بل هي رابطة ويريد أن يكون أنها تتكون بطرفين قابل وبعد قابل جدا هذا كله كان في درس المضوح ألخلت أيها المطلس غرضك من هذه المقدمة الطويلة درتين أو ثلاثة أو أكثر نحن في هذا البحث في معامل معنى الحرفي الوجود الرابط الوجود المستقل غرضك من كل هذه المقدمة يقول غرضي أن أرجع إلى أصل المطلب تذكرون بعد باب الوضع تحسنا في الوضع قلنا أن الوضع ينقسم إلى أربعة أكثر ثالثها ثالث الأقسام الوضع عام والموضوع له الضحر المصنف سأل السؤال هل القسم الثالث واقع في الخارج أو لا؟ يعني هل له امثله أو لا؟ البعض قال نعم القسم الثالث واقع وبثاله المعنى الحرفي فانجرى البحث إلى المعنى الحرفي هل له معنى واذا كان له معنى ما هو معنى السلسله يرجع الى تحت الاصلي سؤال الوضع في الحروف من اي قسم من اقسام الواضع الاربعه هو منحصر بين القسم الثاني والثالث البعض يقول الوضع الحروف عام والموضوع له عام البعض يقول عام فصاحب المثال. المصنف يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص هذا المحط المحطوب لإتباع أن الوضع في الحروف عام والموضوع له الخاص يقول المطنف بعد كل ما تقدر في الظروف للموت يستجح لنا أمره الأمر الأول الذي يتضح هنا يتضح أولا أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يتقوم إلا بطرفين فلا يمكن تقوم المعنى الحرفي كما قلنا سابقا لا ذهنا ولا خارجا إلا بطرفين إلا بطرف قابل وبعد هذا أول هذا يستضح في دروس الموضوع ويستضح أيضا ارتبط الجيد حتى لدحث تتصل في الأبار ايضا ان أن المعنى الحرفي أو المعاني الحرفي أو المثل ليست كلها في معنى واحد نسبة في الابتداء تختلف من نسبة الامتهاء تختلف أن السطر الاستعلاء تختلف عن السطر الظريف كل واحدة لها معنى يباين المعنى الآخر وكذلك في الالفاظ لفظ من يعطي معنى يختلف عن ما يعطي لفظ إلى أو لفظ في أو لفظ عن أو لفظ قلب إلى يختلف المعنى تختلف المعنى المعاني الحرفيه ليست كلها في معنى الواحد بل متباينه مع بعضها البعض الحروف كل حرف معناه يباين معنى الحرف الواحد هذا واحد بل أكثر من هذا البعض يقول البعض يقول نفس الحرف الواحد مثلا حرف من إذا استخدمته انا المتكلم قلت سرت من الحوضة الزينبيه الى حرم السيده المعصومه عليه السلام ثم قلت مرة أعنا سرت من الحرم الشريف الى الحوضة الزينبيه من في الجملة الاولى تختلف عن من في الجملة الثانيه بل اكثر من هذا بل اكثر من هذا نشتجوني أختلف بل أكثر من هذا لو قلت اولا سرت من الحوضه العلميه الزينبيه إلى الحرم الشريف ثم تكتب ومرتان ثانية قلت نشتجون سرت من الحوضه العلميه الزينبيه إلى الحرم الشريف من الأولى مع من الألفاظ واحدة الألفاظ متحدة البعض يقول حتى هذا التكرار يختلف من الأولى عن النسر كلامنا في هذا الثلاثة المهم العميسة المهم كلامنا أن النسر مختلف مع بعضهم أن النسر مع بعضهم هذا اولا وايضا ليس مختلف فقط بل وهي كثيرة من النسر أنا الآن إذا أريد أن أحصي من أقول كب من الحول إلى الحرم صرت من الحفيليه الى الحرم صرت من البيت الى الحوض صرت من البيت الى المكتبة صرت من البيت إلى السوق صرت من من ما شاء الله من يقربني ثم اردت ان احصي ايضا الى صرت من الحوض الى الحرم من الحوض الى السوق من الحوض الى البيت وهكذا القيام وعلى فالنتب كثير الحروف كثيرا لنعنى آخر لا يمكن أن تحطاق لا يمكن أن تحطاق عنوان واحد لا يمكن احصاء من ولا احصاء إلى بتعبير وصولي من عددها مصادقها لا متناهيه لا متنافية الذي يحصى المتناهي أما أنا إذا أردت أن يحطلتك لو أجلت من الان الى بعد سنه لن احصي كل المسان. خب اذا لا احصي كل المثال والوضع يستلزم رجوع السابق والوضع يستلزم التطور تذكرون ذلك الوضع يحتاج ان يتطور اولا فاذا الحروف لا يمكن تطورها جميعا فكيف اضع لها الفاظ واضح السؤال المصنف يقول من هنا من هنا نحتاج أن نتطور معنى كل اسمي حاكي يعني يحكي عن كل هذه المصنف مثلا من مصاجطها لا متناغب ولمصنف مليون مضاح لنسل أنا لا يمكن أن نحصل مليون فماذا أسمع كيف أضع هالحروف ها من هنا قالوا نحتاج أن نتطور معنى العام معنى العام كل معنى عام كل لكن بعد تطور داخل معنى العام الحاكي أفراد من أضع اللفظ وداخله ليس أفراد الكل مصادر فأصبح التطور عام والموضوع له، فأصبح الوضع عام والموضوع له الخاص. فالمصنف يقول الحروف مات. لا يمكن احتفاح حرف من ولا حرف إلى ولا حرف عن ولا حرف على ولا حرف البا ولا حرف ولا و. فشلون صوّت كيف وضع كيف وضع تطورها غير ممكن مستحيل لأنها غير متناهية. فالمطلف يقول الأفضل أن أتطور معنى كلي بشكل أن يكون هذا المعنى فيه حافظ يعني مو أتطور معنى الابتداء واضعه الى لا يكون حافظ عن الابتداء يعني عن ماذا؟ معنى يحكي عن المصابيق ثم حينما أريد أن أضع اللفظ أضع اللفظ لذاك المصدق مثلا تعالنا منه من المعنى الحافي عنها الابتداء خد سألنا مفهوم مفهوم طبعا المصادر اللي يجب أن من المطالحين أنت تتطوروا مفهوم الابتداء مفهوم الابتداء اسمي وكبير ويتع أفراد كثيرة فأقول مفهوم الابتداء من أفراده من؟ من أفراده الابتداء الخارجي فأصبح أحد فرديه من فأتطور المفهوم الاسم الفلي وأضع النفض لمن المفداق الخارجي. التفتل الشرف بشرط أن يكون المعنى المتطور حاسي مشية مشير لأفراده من هنا المطنف يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له فإذا تؤال إجاء اشرح أن الوضع في الحروف عام والموضوع له الخاص هو هذا الذي قلناه الآن لأن النسل لا يمكن تطورها كل واحد على حاجة فيلزم ويلزم في الوضع التطور فأتطور معنى عام وهو مفهوم الابتداء مفهوم الانتهاء مفهوم الاستعلاء والظرفية وإلى آخره وأضع الإثنى اللفظة للمطارق الخالجية ننفع هذا الكلام نفسه قفه على الحروف قفه على الموصولات وعلى أتماع الاشاره وعلى الضمائر الأخير كلها يأتي فيها نفسها التفصيل الملك تبع هذا المطلب فالوضع في الحروف عام والموضوع له لماذا الوضع عام؟ لأن المتطور كل المعنى العثماني والموضوع له الفرد الخارجي صاف ما خاص هذا مطلب بدينا منه بحمد الله من مطلب جديد مطلب الحق نحن نسمع في العرف أحيانا نسمع أن العرف يطلقون الفاظ بعضها على معنون حقيقي وبعض الالفاظ تطلق تطلق على المعاني المجازي خب فما معنى بحث الحقيقه والمجاز بل نقوله حتى في الشرع ايضا حتى في النصوص الدينيه ايضا ولذا بعض العلماء وضع كتب كتب في مجادات النصوص الدينيه وعلى راسهم الشريف الرضي عليه بن الرحمه عند كتاب في المجازات مجازات النصوص الدينيه شاهدا اكو حقيقه واكو مجاز طيب شنو زعمه الحقيقه شنو معنى المجاز هنا عندنا الاصلاحات ثلاثه الحقيقه والمجاز والمتغلب ثلاثه الرسمه ثلاثه والغلط الحقيقه قالوا الاصل الاصل في الاستعمال الاصل في الاستعمال الحقيقي الاصل الحقيقي ولذا عندنا اسمه اصاله الحقيقه شنو معنى الحقيقه الاستعمال الحقيقي ماذا يعني قالوا الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللاف بالضبط فيما وجع له الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وجع له مثلا استخدم لفظ استخدم لفظ البحر في نفس البحر البحر المعروف في الموضوع له حقيقة استخدم لفظ لأذنب لفض. في الموضوع له حقيقة كم وهكذا الأطباء أما المجاز وضع العلم، لكن المجاز استعمال اللفظ في غير وضع له، ولاه. استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط، بشرط المناسبة بين المعنيين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بشرط المناسبة والعلقه بين المعنى الحقيقي والمجازي وان لا اذا استخدمت لفظ حقيقي في غير معناه من دون مناسبه عقل الانسان يمجه يرفضه ولا يستقبله ولا يزوده وإذا في استعمال المجازي يشترط المناسبه ان تكون هناك مناسبه بين المعنى الحقيقي والمعنى الجديد مثلا أستخدم لفظ البحر في العالم لكن بشرط أن تكون هناك ناسة بين البحر والمعنى الحقيقي وبين هذا العالم والمناسبة هنا الغذارة الغذارة لان البحر غزير ومليء والعالم كذلك أيضا عزير علم ممتلئ بالعلم فهو كالبحر البحر المتلاطم بالعلوم فيتنى بحرا فلان العالم باحر من البحور أكب ناتى بين المعنيين أستخدم لفظ الأسد في زيت ابن أرطم لماذا استخدم لأن زيت شجاع والأسد أيضا ولذا ما نقول حسان ابن ثابت اسد أسد ما نقول أسد لعدم المناسبة بين حسان وبين الأسد حسان شاعر شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله لكن حسان موجود موجود الحرب فلا نقول, لا نقول حسان ابن ثابت أسد لأن ما فعله قبل ففعله فإنا واحد من الناس الآن استخدم لا في غ... لا في معناه الموضوع لا ولا في معناه غير الموضوع لا عن المناسب حتى كبر واحد جاء صنعه آخر يبتدي له هذا التفق تقصد المعنى الحقيقي يقول لا ما نقصد تقصد المعنى النجادي يقول لا غير المناسب لعشر سنيات قالوا نسميه غلط. اذا فالغلط تعريفه استعمال اللاقب في غير ما وضع له من دون مناسب من دون مثلا اطلق اسم من مثلا والغلط ايه ما هو الغلط عنك لا يمكن ده إذا استخدمت النفصل معنى الموضوع له هو حقيقي في غير الموضوع له أخو ألتفت أقول لهم ألتفت مناسبة إذا هناك مناسب يصير مجال استعمال مجال وأنهم يقبلونه يقبلونه إذا ما أقول يقولوا غلط ولا أقول لهم ما ذلك مثلا إذا أجد محروض بطفتين أحدهما طيبة والأخرى جاء طيبة الأسد معروف بالشجاعة وصفحتها ومعروف ببخر الفن رائحته كريمة بخر فمبخر ذلك رائحته كريمة خب لكن إذا رأينا إذا رأينا زيد ابن فلان إذا رأينا فمه رائحته كريمة ما نقول أسد ما نقول أسد ما نقول أسد صحيح؟ مع أنه هذا هو هذا بس ورحمة خاطئ اللغه اللغة أعمل اللغة أنت هذا في هذا و هذا لا ينتبه. لا ينتهي بالسجارة اتضغ معنا المجال والحقيقة والغلط خب الآن السؤال أدبه كله مباحة هل مقرد و فقط بحثنا في هذا الشيء بحثنا في هذا الشعر. أنتم قلتم استعمال المجال يحتاج إلى مناثلة سؤال فحة استعمال الدفع المجالي في المعنى المجازي موقوف موقوف على السؤال على إجازة من الواضع أو لا يكفي الذوق السليم يعني هل الواضع لا بد أن يقول أيها الناس استعملوا هذا في المعنى المدابي او لا خذ الواضع هذا من على من او لا او يكفي فيها الذوق السليم يعني لابد الواضح من يجي يقول ويقول أيها الناس انا اجدت لكم انت تستعملوا لفظة لأسف في الشجاع نحتاج الى هذا قال <تصفيق> نعم هذا حديث قال يكفي في الذوق السليم يكفي ان يكون ذوق الانسان سليم ويعرف ان هذا يعني يشبه هذا لا نحتاج الى اجابه من الواضح يكفي ان يكون ذوق الانسان سليما وليدا وليدا واحيانا الذوق،, الذوق يقبل مع ان الواضع لا يقبل واحيانا الواضع يقبل ذوق ذلك الواضع يقول استخدموا هذا في هذا انا انظر بذوق اذوقكم هذا من السن فالمساله مربوطه بذوق الانسان هذا مثال الاسد والمخرجان والشجاع الذوق يرفض استخدام ذوق الاسد في صاحب الفم المبخر صاحب الرائحه الكريم الذوق يرفض وإن أجادا وإن أجادا والذوق يقبل استعمال لفظ الأسف في الشجاع وإن رفضا فالمسألة مربوطة مو بالإجارة مربوطة بالذوق ويؤيد هذا ويؤيد هذا أننا لو جئنا إلى اللغات اللغات المختلفة نجي إلى اللغة الأردو نجي إلى الفارسي نجي إلى الإنجليزي نجي إلى العربي نرى هذه اللغات والأفريقي كانت واحدة وغير تواحدة نجد أن هؤلاء جميعا يستخدمون لفض الأسد في الرجل الشجاع الشجاع مما يعني أن الوضع لا ربطل إذا الانسان السليم يقبل هذا وهذا خير مؤيد للكلام. اتبع المطلب عندكم سؤال تفضل هل وضع في الحروف عام والموضوع له خاص إذا اتبع جميع ما تقدم قد ما استراحت بعد كل هذا ان المعاني على ثلاثه اقسام وان الحرف تقوم بطرف الى اخره إذا اتبع كل هذا إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر يعني يتضح يظهر اولا أن كل نسبته حقيقتها بانها غير مستقلة بعض حقيقتها متقومة بطرسيها ممستقلة بالخارج ولا في الذهن أيضا قلنا في الخارج الجوهر مستقل ذهنا وخارجا العرب مستقل ذهنا لا خارجه المعنى الحرفي لا مستقل لا ذهن ولا خارجا الحمد لله بطرفيها على وجه لا قطع النظر عن الطرفين عن المقدم والتالي ما قبل ما بعد لبطلت وانعدمت اصلا مثل ما الوجه لا ذهن ولا خارج فكل نسبه في وجودها الرابط بل هي عين الرابط واقع الرابط شوفوا مباينته لأي نسبة التحرار نسبة الاتذاء غير الانتهاء غير الاستعلاء غير الظرفيه من غير الارتفة جيد ترى هاي مقدمات تريد تثبت المطلوب المثلث يبقى يثبت مطلوبه في النهاية قال ولا لا بدخ عليها وهي في حد ذاتها يعني كل نسبه مفهوم جزئي حقيقي مثلا من مفهوم جزئي مو كلي لا انما يطبق على عند او قال يطبق على من هذه فقط على من هذه فقط ولذا قلنا ولذا قلنا قلنا استخدام من في جملتين يختلف هذه عن هذه فكل من كل من مفهوم مثل ذلك مثل ذلك مفهوم جزئي مو كلي ينطبق على وقت على ذات فقط مثل تطبق على ذات من فقط على نفس من فقط نوع لبينها وعن الهي لا يمكن فرض نسبة مفهوم قلبي ينطبق على كثير بل ينطبق على واحد فقط وهي متقومه بالطرفين وإن لبطلت وانفلخت عن حقيقة كونها مثل إذا صار تقوم لي وحدها تصبح بعد معنى المستقيم تصبح بعد معنى الإنسان تنقص المعنى الغابر هذا أولا المقدمة الثانية ثم إن النسب غير محصورة النسب غير محصورة هو واحدة من امتر وعشرة ولا مئة ولا ألف غير محصورة إذا غير محصورة فلا يمكن بتطورها واشتراكو الواضح واشتراكو الوضع بتطور فكيف أضاح ذلك قال ثم إن النتة غير مخصورة فلا يمكن تطور جميعها للوادع والوادع مسكين يريد يضع الحرف يضع اللفظ فإذا ما يمكن تطور كيف يضع الله قال فلا بد يعني هنا مقدمات مطوية انتفتها هنا مقدمات مطوية المثنف يقول فلا يمكن تطور جميعها للوادع والوضع متوقف على تطور فإذا لا يمكن التطور فكيف أضع اللغة للمطالب من هنالك مثلا كف ولا بد فلا بد انتبهت إلى المقدمات المطية مختلفة فلا بد في مقام الوضع لها من تطور خب هي لا يمكن فشلت تطور من تطور معنى الاسم هو هذا المعنى الاسم يحتاج إلى شطر أن يكون حاكي عن المصادف الخارجية معنى من اسمه يكون عنوانا للنسب غير المقصورة ويكون حاكيا عنها حاكيا عنها وليس العنوان في نفسه نسبه عنوان من ونسبه من هذا فرض للأفراد الخارجيه مفهوم لفظ النسبة الابتدائية لا مهاكدة هو المشاربه إلى أفراد النسبة الابتدائية الكلامية في أثناء استلقظ بها الكلام خب إذا تطول المعنى العنوان الكل الحاقي الأهلية ويضع لكن لا يضع لنفس المعنى يضع لأثار الخارجية ثم يضع لنفس الأفراد لذلكلها لذلك نفس الأفراد غير المحصوره التي لا يمكن التعبير عنها إلا عنوانها، في المعنى الكلبي الابتداء، ونقول من أفراده من, من أفراده مصداق الابتداء إلى آخره، وبعبارة أخرى إن الموضوع له في النسبة الابتدائية للحمل الأولي. شنو وقت آه، غلط. هاي غلط إعلام يعني مو صحيح صحيح يعني الموضوع له المصادير الخارجيين إلا في قبل السيد ناصر تعبيرهم في الكتاب غلط هذا جملة غامضة نفس الموجود نفس <تصفيق> بداية الحمل الأولي لا لا هذا التعبير ناقص الكتاب لا. لا. الكتاب غلط الموضوع لو تنسى الحمل الشاية والحمل الأولي الحمل الأول موضوع للمعنى الاسمي للكلي إنه نعمل خارجيه هذا هذا, هذا المصابيق مع الطارق فالمصابيق هي عبارة أخرى عن الحمل الشائع الصناعي الحمل المصدافئ يسمون ترسم في المنطق الحمل على قسمين حمل مفهومي وحمل شايع ومصدافئ شنو معنى الحمل مفهومي حمل مفهومي يعني هذا هو هذا صحيح؟ هذا هو هذا الحمل المفهومي هذا هو هذا بعباره اخرى الحمل الاول بدافي لا كل حمل مفهومي يستلزم حملا مصداقي ولا عكس يعني اذا اتحدات الذين اتحدات الخارج مثلا انسان وحيوان ناطق في الذين هم واحد وفي الخارج ايضا واحد قبل انسان قائم انسان واضح في الذين اثنان خادم معنى انسان لكن في الخارج يمكن يقول اقول زي دقه فكل حمل هي عبارة كليه كل حمله مفهومي يستلزم حملا عفوا كل اتحاد مفهومي يستلزم اتحادا مصداقي ولا عكس يعني وليس كل حمل مصداقي يستلزم عفوا ليس كل اتحاد مصداقي يلزم اتحاد المفهوم لا. كل اتحاد مفهومي اتحاد مزدافي ولا العباره عن عنف العباره تصير العباره وبعبارة اخرى ان الموضوع له في الابتدائيه بالحمل الشائع الصناعي بعد تمر العباره ها واما اما النسبة الابتدائيه بالحمل الاولى واضح العبارة؟ العبارة أصح. تعيد العبارة مرة ثانية. إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع الصناعي، وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي. واضح العبارة غير؟ فليست بنسبة حقيقية. بل تكون طرفاً بالنسبه كما لو قلت الابتداء كان من صارت كان من من الضغط من, الفضلقى. من, الفضلقى من... من خارج اليمين ان قد خارج حرف اخر من هذا المقر الابتداء بمعنى الاثنين امامي معنى الحارسي يعني من خارج بالحمل الشايل لا تقريبا للأسيان والباقي يعني يعني شوفوا في الواقع في الواقع الاستداء هذا الواقع مونسب لا هذا مونسب هذا معنى الاسم النسبة أنا أقول الابتداء ممين أنا أخذ أما في الواقع كلمة في الابتداء مصلح لله هذا الابتداء مونسب مونسب الضحيم هذا مونسب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 من الافتداء، الافتداء ما خلينا كل شيء، أما من حقيقةً إذا نصبناه على الموضوع، لا أيه على الموضوع هذا متابع، على الموضوع فلمن يستطيع الافتداء بيده من الحمل الأول الموضوع الموضوع لو صرت بالخارج يفتح الشاعر في الخارج ما أضع النصب هذا صحيح تحل الشاعر في الخارج. الموضوع أما أما الموضوع للإسمي المعنى هو للإسمي في الرابعة مو حم الشارع ليش؟ لأن هذا الحمل الشارع مو تضغط على طرد واحد او من الثلاث تضغط على ثلاثة للأخرى فالموضوع لرسل النسل الكملية في ثلاثة اسمي حن ذات حن المنقولي اما في الخارجيه الخارجية لأحمر الشارع مطافي ومن هنا يعلم حال وأثناء حال وأثناء الإشارة والضبائر والموطولات ومح ذلك فالوضع في الجميع عام والموضوع له التهينا بحمد الله أول الله إن واضح ومفهوم الاستعمال حقيقي ومجال قال استعمال اللفظ في معناه الموضوع له يصير شنو معنا هذا حقيقي صحيح وهو الأصل وهو الأصل الاستعمال واستعماله في غير في غيره لكن المناسب يعني المناسب المناسب له يصير شنو تجازي هذا فرعي مو أصل الأصل حقيقي مو الفرع وفي غير المناسب يعني هم استعملناه في غير موضعه ومن غير المناسب أيضا شو يصير يصير غلط يترغى له وهذا أمر محل ويساق لا خلاف هذا ما في خلاف ولكن وقع الخلاف في الاستعمال النجادي في أن صحته سيد القدويني هل هي متوقفة على ترخيص الواضع إجادة من الواضع لابد وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان كلها على أخرى في البلاغة العلاقات في البلاغة على الرقصان كثيرة من العلاقات علاقه اسمها علاقه الايلوله في, في البلاغه ومن العلاقات علاقه السبب والمسبب مثلا في الايلوله مثال ما شاء الله مثال الايلوله راح يوسف اللي كانوا معه السجن ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعطر خمره هو في ما كان يعطي الخمس كان يعطي علم علم يعطي الخمس ما يعطي الخمس ها لكن يقوله بحكم لأي يعني يعني عقل عنم يقول يعني يصير يصير خمرا في المستقبل يسميه علاقة الايلوجة يعني يشرف أن يكون خمرا على أصباب الخمرية بعضهم على الفط نعم العنم أحيانا أكو عنده علاقة سببهم يعني أسلاق سبب والمراد المثبت مثلا اقول لذيب علي علي يد انا اطلقت اليد بس اقول لذيب علي نعمة الشيخ مقصود. ان يد هي سبب النعمة فاطلقت السبب واردت المثبت يعني النعمة اسمه على اطلق يوم لان اليد سبب في حصول النعمة فيقول فيقال لزيد عليّ يعني فاضل، يعني نعم يعني كرار هكذا يقول يقول نحن لحاجة لأن الواضع يأتي ويجيب استخدام المجاز وبعد أن ينظر العلاقات الظلامية مش نحن بحاجة إليها علاقات دينا مش نحن بحاجة لا يكفيها ذوق الإنسان قال, قال وملاحظة العلاقات هو هذه المذكورة في عدم البلاع أو الأدب فرد استواب او ان صحته طبيعيه تابعه لاستحسان الذوق السليم فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه والا فلا ما تقول ايها يا قال بل ارجح القول الثاني يعني الذوق السليم يكفي لماذا؟ لأننا نجد صحة استعمال الأسد فالرجل الشجاع مجازا التفتوا وإن منع منه الواضع وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثل أحيانا وإن شنو وإن رخص الواضع حتى لو أجازة حمرة ونصفين ذوقنا لماذا يتمن هذا الشيء من أن يرفع وإن رخف الوادع ونؤيد ذلك ومؤيد ذلك اتفاق اللغات اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعامل المجادية فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللخض الموضوع للأسف في كل لغة تقول كل غالب اللغة قال يعبر عن الشجوع بالأسان وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر وصل الله على محمد وآله الطاهرين الله عز